بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات صبحا فالمعيات قد حنف المغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشهيد أفلا يعلم إذن بوضع القبور وحصنا ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخذير